كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم, كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون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 فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون